كتاب لباسي وهنا نسأل شريفا سؤالا ما فعلت في ماذا في المذكرة القضاء يعني بدأت في كتابتها يعني نستبشر خيرا ونعطي موعدا ولا لا هؤلاء تطمح نفوسهم الى ما وراء المذاكرة من الامتحان ومن الجائزة ومن كذا فصار يتعلق في رقبتك الان كثير فما تقول اليوم يعني يعني نأخذ خبرا موسوقا هه إذي لا دي حاجة تانية لا لا لا شأن لك بها الموارس لازالت تكتب لسه نادر بيكتب فيه ماذا افعل انا يا ابراهيم طيب ها ماذا نقول للقوم الخميس القادم وتكون قد بلغت عزرك طيب ان شاء الله تعالى مذكرة القضاء لازالت تحت الاعداد ولن اعلن عن موعد توزيع ان شاء الله لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين كتاب اللباس والزينة والنظر قاعدة والنظر لاني في أحكام النظر تأتي معنا في هذا الكتاب نعم وأعرفك ما يجوز من النظر المخطوبة وما لا يجوز فأقول قاعدة والاصل في اللباس الاباحة وهذا اصل مجمع عليه عند اهل العلم ان كل لباس مباح الا ما استثنى الدليل وقد دل على هذا الأرض غير دليل من الكتاب والسن ومن أشهرها قوله تعالى أو منها قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والآية نفس في حل كل زينة من حيث الأصل وأن المحرم معتد معتد على حق سبحانه وتعالى في التشريع لذا ما وقع من الخوارج مع ابن عباس من إنكارهم عليه التجمل فاستدل عليهم بهذه الآية وقد صح الخبر. عن النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة وهو حسن كما قال الحافظ ابن حجر رواه أبو داود في سننه فقد سأله الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال وفيه معنى إباحة كل اللباس والزينة بل في الحديث امتداح التجمل وطلبه ومراعاته لأن الله تعالى يحبه قلت وقد صحت بذلك آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنه وفي ذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه إلبس ما شئت ما أخطأتك خصلة تاني شرف ولا مخيله إلبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان شرف ولا مخيلة وقد رفعه بعضهم يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفس في إباحة كل لباس على شرط لا شرف ولا مخيلة بما يدل على أن الأصل الإباح وأن التحريم فرع على الإباح ثالث قلت ولأصل عام في الشريعة أن كل ما كان من أمور العادة فالأصل فيه الإباحة كما هو متقرر أصوليا والأصل في عاداتنا الإباحة فالمحرم وجب عليه الدليل هذه القاعدة الأولى لضبط مسائل الباب أن الأصل في كل لباس إن أنه ماذا مباح وأن المحرم عليه الدليل وهذه القاعدة لا يختلف عليها ماذا أهل العلم إنما هي قاعدة مجمع عليها عندهم مجمع عليها عندهم أن الأصل في كل لباس أنه مباح ولذلك لما نتأمل في أحاديث هذا الباب سنجد أن الأحاديث التي جاءت بالنهي عن كذا أو كذا لأن معظم الأحاديث جاءت بالنهي نهي عن المخيلة نهي عن الصرف نهي عن الإسبال النهي عن بعض أنواع السياب كالحريري أو كذا إلى آخره واضح والنهي وهذا يكون فرعا على ماذا على الأصل بما يدل على أن الأصل ماذا الإباحة فالذي يحرم شيئا من اللباس عليه ماذا عليه الدليل عليه ماذا الدليل طيب القاعدة الثانية ما عندك هذا يصلح كدليل قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا تمام مما يدل على أن الأصل أنه ماذا مباح إلا ما استثنى الزليل وجنقين قلت القاعدة الثانية أوامر العادات مصروفة إلى الاستحباب والمنهيات مصروفة إلى الكراها أوامر العادات مصروفة إلى الاستحباب ومنهيات العادات مصروفة إلى الكراهة لأننا عندنا أصل أن الأمر يفيد ماذا الوجوه وأن الناهية يفيد ماذا إلا في مسائل العادات فالناءة الأمر يفيد ماذا الاستحباب والناهي يفيد ماذا الكراهة صحيح قلت وهذا أصل مجمع عليه إلا ما استثنى الدليل وقد دل على هذا الأصل أولا الإجماع إجماع أهل العلم في غير مسألة من مسائل العادات على الاستحباب غير أن ظاهر النص يفيد الوجوب كمثل لبس البياض ظاهر النص يفيد ماذا؟ الوجوب البسوا من سيابكم البياض هذا ظاهر يفيد ماذا؟ لكن ما رأينا أحدا من أهل العلم يوجب البياض إنما قولهم فيه أنه ماذا؟ مستحب إذا إذن أصبح قوله البسو وهو أم صرف إلى ردة ماذا الاستحباب ولم يبقى على أم على ردة ماذا إذا كان هذا الأمر في أمور ماذا العادات في أمور العادات واضح نعم ومحنا قلنا إلا ما استثنى الدليل أولاً واضح هذا اول ثانيا ان مسألة الشرابانية مسألة عادة ولا مسألة عبادة هذا هو النزاع إيه؟ حاضر. هذا سيأتي بانه هو ضابط من المسألة او قلنا الدليل الثاني هو التفريق بين العادة والعبادة التفريق بين العادة والعبادة هنا لابد من وضع ضابط للتفريق بين العادة والعبادة وهذا مهم جدا صحيح ليه؟ لأن في مسائل الآن أدخلها بعض الناس في العادة فقالوا بالاوامر مصروفة إلى ماذا إلى الاستحباب والمنهيات مصروفة إلى ماذا إلى الكراهة صحيح كمسألة إطلاق اللحية وكمسألة إسbal السياب جعلوا كل هذا في باب ماذا العادات وليس في باب ماذا العبادات ومن هنا لابد بد من وضع ضابط لمسألة العادة والعبادة للفرق والتفصيل بين المسألتين واضح إذا هذه القاعدة الثانية ويقاعدة كما قلت مجمع عليه واضح طيب ننتقل إلى المسألة الأولى من مسائل الكتاب مسألة أجمع عليها أحد العلم هنا إجمع عليها من الشرق للإجمع يعني إجمع في حد ذاته يعد ماذا حجة إنما أجمع عليها على مستند التفريق بين العادة والعباد أمهلوا بارك الله فيك المسألة الأولى وجوب ستر العورة حاضر حاضر سيئتي مهلا مهلا وقد انعقد الإجماع على وجوب ستر العورة ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح أما الكتاب فقوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا إليكم عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشاء ولباس التقوى ذلك خير فيه دلالة على وجوب ستر العورة من وجوب أما الدلالة الأولى فهي دلالة لغوية من قوله تعالى والسوءة يعني ماذا العورة وإنما سمي السوءة لأنها تسوء الإنسان بماذا بظهورها لبه هذا هو أول وجه الوجه الثاني وإن كان الكلام قد خرج ما خرج الخبر قد أنزلنا هذا خبر صحيح لكنه في معنى الإجاب والإلزام إن أحيانا الكلام قد يأتي في صورة الخبر فيفيد الإلزام كقوله تعالى تزرعون سبع سنين دائما هذا خبر ولكنه يفيد ماذا الإلزام والحتم والوجوء الدلالة الثالثة أنه قرن ذلك بلباس التقوى وأسمى التقوى لباسا أو جعل التقوى لباسا وهذا الاشتراك يفيد وجوب اللباس والستر بوجوب التقوى يبقى هذه دلالات ماذا ثلاث من الآية على وجوب ستر العورة تسمية العورة سوءة وهذا اللفظ فيه معنى الوجوب لأنها تسوء الإنسان إذا ظهر ثانيا أن الكلام خرج مخرج الخبر لكنه يفيد في معنى الوجوب الوجوب يفيد الوجوب معنا ثالثا أن الكلام فيه أو أن الآية فيها ولباس التقوى ذلك خير فلما وصف التقوى بأنها لباس هذا الاشتراك اللفظي أفاد وجوب اللباس بوجوب ماذا بوجوب التقوى بالمشترك الليه اللفظي لأن التقوى واجبة ولا لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واضح فوجب اللباس بوجوب التق الدليل الثاني قوله تعالى يا بني آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزي عنهما لباسهما ليرياهما من سوآتهما نعم نعم من سوآتهما سوآتهم من صحيح طيب والآية نص في وجوب شتر العورة كما هو ظاهر وقد جعل سبحانه وتعالى ذلك من فتنة الشيطان بني آدم والإنسان وكان وكان من حيلته ومكره ما يكون من كشف العورة فيه. الآية الثالثة قول تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد نزلت الآية في طواف الناس عراق أمرهم تعالى فأمرهم سبحانه وتعالى بالزينة يعني بستر العورة وإن كان الكلام بشأن المسجد والصلاة ولكنه عام كما قال الإمام القرطبي رحمه الله. أدلة السنة، حديث حكيم بن حزام، الذي يرويه عنه بعز ابن حكيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك. إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان القوم بعضهم في بعض كيف تعرف بعضهم فإذا كان القوم اسم كان كيف وقد قلت أنا الآن إذا كان القوم بعضهم خبر كان يكون منصوبا وأنا أقول بعضهم كيف تعريب إبراهيم بدل لكن بدل بعض من كل لأن مقصد الكلام فإذا كان بعض القوم في بعض صحيح فهذه بدل ولكن هذا البدل يسمى بدل بعض من إيه؟ من كل إيه قوله في بعض شبه جملة قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها فلا يرينها فقلت فإذا كان أحدنا خاليا يعني وحد فقال صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه والحديث فيه نص على وجوب ستر العورة وذلك من وجوب قوله احفظ امر والامر يفيد ماذا الوجوب والحتم ثانيا قوله احفظ فيه معنى حسن انه شيء يضيع ويذهب وحفظ الشيء من الضياع امر ايه أمر يجب قوله عورتك والعور بمعنى السوء فظهورها يسوء الإنسان وقد أكد هذا الوجوب حتى في حال الخلاء فقال فالله تبارك وتعالى احق ان يستحيي ايه منه فجعل ستر العوره حياء من الله والحياء شعبه من شعب الايمان والإيمان أمر يجب يا أيها الذين آمنوا آمينوا رابعا مطالبة الرجل بستر العورة مع بذل الجهد في ذلك ما استطاع لقوله إن استطعت أن لا يرها أحد فلا يرينها وهذا أقرب في معنى الوجوب إبه هذه أربع دلالات أو خمس من الحديث على وجوب ماذا؟ ستر العورة الدليل الثاني حديث أبي سعيد الخدري لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفض الرجل إلى الرجل في سوب واحد، يعني يجمعهما غطاء واحد، ولا المرأة إلى المرأة في سوب واحد. قلت، والناهي عن النظر إلى العورة هو إيجاب لسترها من باب أولى لأن ما يتوصل به إلى الواجب فهو واجب وما يدفع به الحرام فهو واجب الدليل الثالث ما صح من وجوب الاستئذان حتى في الدخول على المحارم وإنما كان الاستئذان لحفظ العورات ولأجل النظر حتى أنه أوجب في ذلك حتى أنه أوجب في ذلك أن من اطلع في بيت رجل بغير إذنه له أن يفقأ عينه رابعا الأدلة الموجبة لحفظ النظر فقول تعالى قل للمؤمنين وقل للمؤمنات وفي ذلك دلال ظاهر على حفظ ستر العور الإجماع وقد أجمع أهل العلم على وجوب ستر العورة وحفظها وإن اختلفوا في حد العورة مع اتفاقهم في وجوب سترها النظر صحيح. ومن أدلة وجوب ستر العورة هو النظر الصحيح لما يفضي إليه إظهار العورة أو العورات من الافتتان والفاحشة وما أفض إلى حرام فهو حرام إبه هذه أدلتنا في وجوب ستر العورة لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة وننتقل للمسألة الثانية عورة الرجل وهي مسألة خلاف بينهم على قولين فقال جمهور أهل العلم لأن عورة الرجل من السرة إلى الرقبة واختلفوا في دخول الرقبة والسرة في حد العور يعني اتفقوا على أنها ما بين السرة إلى الرقبة عور لكن الخلاف هل تدخل الرقبة في حد العورة ولا تدخل فاختلفوا في هذا واستدلوا على على هذا المذهب بالأدلة الآثية الدليل الاول حديث جرهد او جرهد وهو من طريق زرعة ابن عبد الرحمن بن جرهد وفيه غط فغزك فان الفغز عورة وفيه علتان أما الأولى اضطراب شنده كما قال الإمام البخاري وأما العلة الثانية فقهالة حال زرعة قهالة حال زرعة رحمكم الله وأبيه عبد الرحمن الدليل الثاني حديث علي عند ابن ماجه لا تنظر الى فغز حي او ميت وهو من طريق حبيب ابن ابي ثابت عن عاصم عن عاصم ابن زمرة وفيه انقطاع وتدليس أما الدليل الثالث فحديث عبد الله بن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم الفغز عورة وهو ضعيف إذا هو من الرواية أبي يحيى أبي يحيى القتاد أبي يحيى القتاد وهو ضعيف الحديث الدليل الخامس رابع كده حديث المسور ابن مخرمة أنه أقبل يحمل حجرا سقيلا وعليه إزار خفيف فانحل إزاره ومعه الحجر فلم يقوى على وضعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه. ولا تمشوا عراه قال وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بستر بدنه وقال ولا تمشوا عراه ومن كشف فغزه يصدق عليه أنه ماذا أنه عاري أو أنه عريان؟ هذا الكلام صحيح قول يا إبراهيم لا أصدق علي هذا نعم صابوا النهي على ما تحمله وهم استدلوا عليه ولا تمشوا عراه صحيح صحيح قلت وليس فيه دلالة ظاهرة على أن الفرز عورة إنما فيه نهي عن كشف السوءة لأن الإيذارة قد انحل ولا يصدق على الرجل كشف فغزه أنه عريان فلا يعرف هذا شرعا ولا لغة وإنما يقال الرجل عريان إذا انكشف أقصر بدنه المذهب الثاني أن حد عورة الرجل السوءتاني وأن الفغز ليس بعورة وقال به الإمام أحمد في رواية عنه وهي رواية في مذهب المالكية وقال به أئمة الظاهرية واستدلوا عليه بالأدلة الآتين أما الأول حديث أنس رضي الله عنه من ركوب النبي صلى الله عليه وسلم الدب وركب أبو طلحة ووراءه أنس فقال أنس وإن ركبتي لتمس فغز النبي صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإذار عن فرزه حتى حتى أني أنظر إلى فرز النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دلال ظاهر على أنه ليس بعورة وإلا لستره النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد حفظ الله تبارك وتعالى نبيه من أن ترى له عورة في الجاهلية فكيف والإسلام إذا لو كان عورة لحفظ الله عز وجل ماذا فارزه من أن تكشف لأن الله تعالى حافظ نبيا صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام من أن ترى له عورة فأولى من هذا بعد, الإيه؟ بعد الإسلام والنبوة والبعث صحيح قلت أو لنبهه أنس إلى ذلك ولا يحتج بأن ولا يحتج برواية مسلم أن الإذار قد انحصر بنفسه هل هذا الاحتجاج يصلح يقولون الإذار هو للحفر بنفسه صحيح واضح قلت ولو كان عورة لما نظر إليها أنس صحيح وظاهر الرواية أنه أخذ ينظر إليها صحيح من قلت هذا ولنبهه أنس إلى ذلك ولما تركه النبي صلى الله عليه وسلم زمنا الدليل الثاني حديث عائشة في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فغله. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله. فاستأذن عمر فأذن له وهو على حاله. فاستأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى سيابه. فجلت النبي صلى الله عليه وسلم وسوى سيابة وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وفيه دلالة ظاهرة على أن الفرز ليس بعون وإلا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما ستره إلا لعلة وهي مراعاة حال عثمان رضي الله عنه من الحياء إشكال فقال ولكن في بعض روايات كاشفا عن ساقيه أو فغزيه شك الراوي كيف تدفع هذا الإشكال يا طالب العلم؟ ما هي في الصحيح برضو؟ لكن كلامك فيه إذا يؤخذ بالرواية هذه لأنها أثبت. قلت ورواية. كاشفا عن فغزه أضبط من ساقيه أو فغزيه لأن فيها من شك من الراوي قلت ثانيا ورواية الفغز هي رواية الأكثرين ورواية الأشهر وهي رواية الصحيحين أما رواية ساقيه أو فغزيه رواية صحيح مسلم فقط ونحن نعلم أن رواية الصحيحين أولى من رواية أحد الصحيحين لأن إحنا عندنا ترتيب أعلى الروايات هي رواية ما اتفق عليه البخاري وإيه؟ ثم ما روى البخاري ثم ما روى فإحنا عندنا الآن رواية في الصحيحين هي أولى من رواية مسل واضح رابعا أنه يمكن توجيه هذه الرواية لأنه كان ساقيه قد كشف أولا ثم كشف فغزاه إشكال وجوابه فقالوا بأن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف تجيب عن هذا بدليل. طب ما هم عندهم غطي فغزك فإن الفغز عوره ما عندهم دليل على التخصيص. يلا أسرع قبل أنا أنام. ها. إذا من شرط التخصيص أن يكون المخصص في قوة العام، صحيح؟ والمخصص الذي معهم ضعيف لا يقوى إلى تخصيص ماذا؟ العموم هذا أوله ثاني. بل وجاء عن الصحابة أنهم كشفوا عن أفخاذهم شين واضح إذن أقول ودعوة الخصوصية هي دعوة مردودة لأن الأصل عموم أدلة الشريع ولا يقال بالخصوص إلا بمخصص قوي ثانيا أن المخصص الذي قالوا به هو مخصص لا يقوى على تخصيص العام وهو أقوى منه ثالثا أنه قد صح أنه كشف فرزه أن بعض الصحابة قد كشف فرزه كما في في رواية البخاري عن أنس أنه أتى سابتة بن قيس وقد حسر عن فضيه وأن أبو بكر قال عنه جبير بن الحارث كان يقول يا أيها الناس وإني لأنظر إلى فغزي قد انكشف الدليل الثالث عندنا على مشروعية كشف الفغز أو أنه ليس بعورة ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فغز أبي زر فلو كان عورة ما جاز له الضرب عليه لأنه لا يجوز مس العورة مس عورة الغير سواء بحائل أو بغيره أو بغير حائل مهلا بدليل أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الكسعة يعني أن يضرب الرجل الرجل بماذا؟ آه،, آه لما فيه من مس العورة إشكاله وجوابه. ولو قيل هناك تفريق شرعي بين العورة المغلظة لا يجوز مسها من فوق الثياب وبين العورة المخففة التي يجوز مسها من فوق الثياب جيد غيره قلت والتفريق بين مغلظة ومخففة أو تقسيم العورة إلى مغلظة ومخففة هو تقسيم بلا دليل شرعي. وطالما أنها عورة فلا أحكام العورة من وجوب سترها ومن عدم جواز مسها بحائل أو بغير حاجة. بعد أن انتهينا الآن من الأدلة يا طلبة العلم في هذه المسألة نريد الآن أن نقول قولا جامعا أو قولا مرجحا ما ترجح عندكم قل ولماذا ترجح القول الثاني على القول الأول يعني أنت تقول بأن أدلة الفريق الثاني أفرح وأقوى من أدلة الفريق الأول نعم طب ألا يضم ألا يضم بعضها إلى بعض فتقوى استحباب ستر البدن كله ده متفقون عليه ودي مسألة ستأتي معنا يعني معنا أننا أقول أن الفرز ليس مش معنى كده أننا أطالب الناس أن يمشوا في الشوارع أبدا بل إني لا أقول أنه إذا استطعت أن يظهر من بدنك شيء على الإطلاق إلا للضرورة ففعل. كما كان موسى عليه الصلاة والسلام لا يرى من جسده شيء حياء من الله عز وجل ها <تصفيق> طيب نقول نعم يا تامر صحيح دلالة المفهوم طيب نقول والذي يترجح أن الفرز ليس بعورة لما سبق ذكره من الأدلة ولما يأتي من المرجحات الآتية الأول أن أدلة الفريق الثاني هي أقوى من جهة الإسنادي وأصرح من جهة الدلالة المرجح الثاني إمكان توجيه أدلة الفريق الأول بموجهات الضعف من التضعيف ولا يمكن ترقيتها إلى الاستحباب والاستحسان إلى الاستحباب لا يمكن ترقيتها إلى الاستغفر الله إلى التحسين وذلك لأن ضعفها ظاهر وقوي ولا يمكن أن يثبت حكم على هذا القدر من الأهمية بمثل هذه الأحاديث الضعفات إذ أنها مسألة تعم بها البلوة وتتعلق بحاجة المؤمنين المرجح الثالث قريان عمل السلف على هذا كما صاحت الرواية عنه ببقر وعن أنس المرجح الرابع موافقت هذا القول للأصول العامة في الشريعة من عدم الخصوصية إلا بدليل ومن ترك العمل بالضعيف وعدم ترقيته إلا بشروط بهذا نكون قد انتهينا من المسألة الثانية من مسائل الباب ونقف عند مسألة حد عورة المرء وهي مسألة ساتر وجه المرء وإن شاء الله تعالى يكون حديثنا معه في الأسبوع في يوم الأحد المقبل مع مقدمة في بيان العادة والعبادة وضبط هذه المسألة وأحبثت أن أوجل هذه المسألة طبعا لأسباب منها استقمع استقمع ذهني لأنكم كما ترون يعني ما هو من الإرهاق والتعب مما لا يمكن معه أن استقمع ذهني لهذه المسألة المهم وأختم بعدة تنبيهات على عجلاء أما التنبيه الأول فإني معتذر هذه الليلة عن درس مسجد عباد الرحمن وعذرا في هذا بأسباب تتعلق بالتعب والمشقة وبوجود شغلة عنه ان شاء الله تعالى خطبة الجمعة غدا بمسجد الدعوة بمنطقة دار السلام وعنوان الخطبة ضيق الأرزاق المشكلة والحل عن ضيق الأرزاق والمسجد والمنطقة بأشرف كما تعلمون ودرس الجمعة أيضا بعد العصر في نفس المكان والمحل إن شاء الله تبارك وتعالى في نفس المحل مذكرة في القضاء إن شاء الله جاري كتابتها فمن الآن رجاء حاولوا أن يعني تستذكروا وتراجعوا تلك المعلومات التي معكم من الأوراق التي كتبتم حتى لا يقال بعد بأن فرصة الامتحان كانت أسبوعا ووعدي قائم أن تكون مكافأة الامتحان الثاني لا تقل عن مكافأة الامتحان الأول ولكن يعني سأفعل شيئا إن شاء الله تبارك وتعالى هذا بأن سأجعل الامتحانين اثنين الأول للحضور لأخصهم بكبير الجائزة وعظيم الجائزة والامتحان الثاني لغير الحضور وأخذ هؤلاء بجائزة توافقهم وتوافق جهدهم فسأجري امتحانين في نفس اليوم ورقا للذين حضروا وهؤلاء إن شاء تعالى سيخص بجائزة توافق جهدهم ولعلها يعني تصل إلى كتاب من الكتب الأمهان إن شاء تعالى أما الذين لم يحضروا معنا فسنجعل لهم جائزة يعني بقدر كتيب او مجلد يوافق جهدهم فلست اسوي بين الاثنين ان شاء الله تبارك وتعالى الادلة تفيد ان الفغز ليس بعورة هل هذا في الصلاة ايضا لا طبعا ان الصلاة لها احكام والخص وحد العورة في الصلاة يختلف عن حد العورة خارج الصلاة هل نقول إنه استحب ستر الفخذ حياءً؟ بل وستر البدن جميعاً بل وستر الرأس وستر البدن جميعاً كما جاء عن موسى عليه الصلاة والسلام لا يرى من جسدي شيء حياءً من الله وهنا ينبغي أن نفرق بين عمرين يعني لو قلت مثلاً بأن وجه المرأة ليس بعور لسمعنا هذا أني أدعو النساء إلى خلع النقاب أو إلى كشف وجوههن فلست أقول بهذا أبدا نعم بل أقول بأني من الدعاة إلى ستر الوجه ولا أذكر مرة عني سؤل هل تقول باستحباب ستر وجه المرأة أم بالوجوب وأجبت بأني أقول بالاستحباب بل لو جاءت امرأة تسألني أنا أريد أن ألبس النقاب وزوجي يمنعني من هذا ماذا ترون من الجواب عليه دائما ما أقول هذا الزوج. عليه أن يتق الله في امرأته وأن يعينها على ما تريد من فتر الوجه وكذب فلنفهم هذا برق الله فيه الكتاب الذي يتكلم في مسألة عورة الرجل هي كتب كثيرة لكن نرجع إلى المحل ان شاء الله تعالى لابن حزم ونرجع إلى السمر المستطاب للشيخ الألباني وإن كان الشيخ الألباني في الارواء قد رجع عن هذا وقال في الارواء بستر الفغذ تصحيحا لحديثه جرهد او جرهد والله المستعان هذا بالنسبة للتنبيه الثاني خاص بالدرس الجمعة غدا وبخطبة الجمعة اما التنبيه الثالث تسألون عما يشرح في رمضان اقول هذا انما يتبع ما نحن عليه الان فإن انتهينا من دراسة الفقه لأنه لم تبقى لنا إلا أبواب قليلة اللباس والزينة الأطعمة والشربة وهناك أبواب متقاربة كالتفليس والحجر ونحو ذلك قلقطة وهذه أبواب يعني تعتبر أبواب قصيرة في الطلب يعني الباب منها لا يستغرق محاضرة فإن انتهينا في الدورة الصيفية من الفقه تماما ان شاء الله تعالى ساجعل الدرس الرمضاني في شرح متن مختص تمام لاني قد قد اسافر فيعني في هذا سيؤدي الى انقطاع الدرس ولكن طبعا لن اسافر الا في النصف الثاني او لا اسافر الا في العشر الاخيرة من رمضان سنختار متن يشرح في قريب من عشرين محاضرة او اقل هذا ان انتهينا من الفقه فإلا لم ننتهي نتم الفقه. هذا بالنسبة للدرس الرمضاني إن شاء الله تعالى بالنسبة ليوم السبت إن شاء الله يبدأ الدرس بعد العيد لأن لا يمكنني أن أبدأ درسا الآن وينقطع بعد شهر ويكون في شرح كتابي بلوغ المرام والعقيدة الطحوية في شرح هذين الكتابين معنا بلوغ المرام والعقيدة الطحوية إن شاء الله تعالى وهذا الدرس لم يتحدد بعد ولكنه سيكون قريبا من هنا إن شاء الله تعالى لأن طبعا أعلمني يعني هذا المكان أو هذا الحي صار يعني استطيع أن أقول قريبا من منكم جميعا وإن بعد أو أقول اعتادة الأرجل عليه فسيكون قريبا من هنا في شرح أدين الكتابين بلوغ المرام والعقيدة في التحول وإن شاء الله تبارك وتعالى سأعلن عنه في حيني. بإذن الله تبارك وتعالى طيب استأذنكم ونلتقي على خير غدا في الجمعة بإذن الله وصل الله على نبينا محمد وعليه